بسم الله الرحمن الرحيم لقد لدوا لا تدوا هداوا الذي لم تعلموا علما الهدى فما شاء لم تظنوا رساله اخوان من اختكم غاده ذكرتها واذكرها لا لشيء لكن والله يا إخوان إن غادة ثبتت رجال ما ثبتوا على الدين وغادة بإذن الله هدت قلوب ما كانت تعرف رب العالمين وغادة أنزلت دموع من قلوب أهل الإيمان لما تخيل كل واحد منهم أنه غادة نعم كانت يوم من الأيام ظالمة نعم كانت يوم من الأيام ما تصلي كانت يوم من الأيام تغني تقول كان من أمنياتي قبل الاستقامة إني أكون مغنية في ستار أكاديمي أجاركم الله لكن تقول يوم جات الهداية رحمني الله عز وجل تركت الشهوات تركت الموضات تركت الأغاني تركت الشباب تركت الجوالات والأفلام المحرمة عبر الجوالات تقول والله يا شيخ بعد التوبة ما لبست ثوب فساد أبدت بعد الهداية ما لبست ذوب الفساد أبد تقول أنا ما طلبت منك يا شيخ تروي قصتي إلا للعبرة مهل التفاخر مأساتي مأساة تمر بها كل فتاة صالحة إما من زوجها وإما من أبوها وإما من أخوها وإما من سائر الناس تقول ربي وحده يعلم الذي كيف كان يتفطر قلبي وأنا أروي قصتي لك هديت من روحه وقلت لها يا غادة أنت استقمت لأجل من؟ قالت لله ما أشك قلت أنت طلبت هداية بسبب من؟ قالت بسبب الله عز وجل وما أريد قلت كنت ستكون مغنية ما الذي منعك؟ قالت خوف الله عز وجل ألستي كنت يوم من الأيام مع الشباب؟ قالت بلى كنت مع الشباب وأسهر معهم وأرقص معهم لكن لما تذكرت أن الله عز وجل قادر علي تبت ولما تذكرت أن الله عز وجل سيأتي برغم أنفي عدت وأنا والله يا شيخ هي تقول تقول وأنا والله يا شيخ يوم تركت كل شيء تركته من أجل الله عز وجل ما أريد جزاء ولا شكور أريد منك أنك تدعو لي والناس يدعو لي إن الله يثبتني على الإيمان أنا أبتلى في ديني يا شيخ أنا أبتلى في ديني يا شيخ وهذا حال التائبين المغني والمغنيات والممثلين وأصحاب الزنا وأصحاب الخمور والله انهم يؤذون لكن أقول فصبر جميل صبر جميل والله مستعان على ما تصفه تقول تتصور يا شيخ اني اوذى من اجل الله عز وجل ووهان من اجل وشه قلت من اجل وشه يا غادة قالت من اجل الخرق السود اللي حطها على وجهي واسطر محاسن جسمي قلت لها يا غادة انتي تؤذين في دين الله من اجل الحجاب قالت والله يا شيخ ويليت اللي يذيني غريبا من الناس اللي يذيني ابوي يا شيخ لو كان غير أبوي كان التهون تقول سامحني أنا ما قلت كذا لجل أجرحك ولكن هذه الحقيقة وأنا أعرف أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان القابض على دينك القابض على الجم اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين ولا تحرمنا أجرهم يا ذا الجلال والإكرام تقول غادة اسمع يا صاحب القلب الحي تقول يوم من الأيام دخلت على أبوي وأمي وهم جالسين فقال أنت فالتفت وقلت سم يا بوي قال تقولين أبوي يا بوي ليه قال لأنك لي متكم كما سواد بسواد أنا ما أبغى هذا السواد قالت يا بوي أنا فعلت هذا من أجل الله وطاعة رسول الله ودي أكون مع عائشة وحفصة ودي أكون مع أمهات المؤمنين قال بلى أمهات المؤمنين بلى خرابيط إحنا اليوم في عصر الحضارة يا غادة قالت والله يا بوي لا تقطعني وتوذيني والله ما أترك حجابي لأني ما تركته إلا لله وما سترت جسمي إلا من أجل الله عز وجل تقول ما تركني قام علي من عند أمي ثم بسق في وجهه وضربني على وجهه وقال الحجاب هذا ما عدا بيشوفه مرة ثانية تقول صبرت وتحملت من أجل الله عز وجل فاسمع يا رجل اسمع يا صاحب اللحية واسمع يا صاحب القرآن واسمع يا إمام واسمع يا داعية واسمع يا امرأة واسمع يا من تبتل الله واسمع كلكم اسمعوا لا تسبقكم غادة إلى الجنة وأنتم تنظرون غادة أوذيت من أجل الله وصبرت أنت واش سويت غادة ضربت وهي امرأة وأنت واش سويت غادة ينزع ابوها حجابها نزع أمام أبناء عمامها إيذاء لها وتصبر ليه من أجل الجنة تقول مرت الأحداث وأنا صابرة يوم من الأيام كنت صلي في غرفتي فدخل علي أبوي وسبني وعيرني وقال يا مجنونة يمهبون البنات كلهم يمشون يتزوجون وأنت عانس تقول يجرحني واصبر ويؤذيني واصبر ويتكلم علي واصبر ويسب حبيبي صلى الله عليه وسلم بين يدي واصبر ويقول لو كان, لو كان محمد صلى الله عليه وسلم حي اليوم ما قال لك تحجبي قالت إذن محمد صلى الله عليه وسلم وهو بنبي قال أنا مسلم لكن ما ودي بالتشدد اللي انت تسوينا تقوله صبرت ثم دخل علي يوم ثاني وقال يا كيس الزبالة اطلعي يا كيس الزبالة تعالي يا كيس اسبالة اجلسي تقول وانا صابرة تقول الى متى الى متى وانا على هذا الحال ما اعرف الا الله عز وجل اشتكيت لك يا شيخ حتى توصل صوتي للناس ويعرفون ان في بنات مظلومات دخل علي المرة الاخيرة وقال غادة والنهاية الى متى تصلي الى متى وانت في صلاة وعبادة انت ما تملين تقول وسكت وصبرت وتركت الامر لي من الليل أقوم فيها لله عز وجل وبديت أصلي وأبوحي الرب عز وجل بما في خاطري تقول ما صعيت ولا وعيت إلا الباب يفتح بكل قوة وأنا واقفة أصلي لله عز وجل ويأخذني مع مؤخرة راسي مع شعري ويضرب بالجدار وأسقط وأدماء ثم أقول له يا بوي كل هذا من أجل الله عز وجل من أجل دين الله قال بلى تشدد ثم يدفل على وجهي تقول جيت وحبيته على رأسه وقلت له يا أبوي سامحني قال أنت ما راح تتأدبين تقول فرديت عليه وقلت له ليه يوبا أنا بنتك لجلني استقمت من أجل الله عز وجل هذا ما ردي تقول فقلت له يا أبوي اسمع الله ماذا يقول فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون تقول ما كنت أتصور وحشية أبوي ولكن ما أقول إلا يا رب العوم من عندك كم تمنيت أشوف أبوي يصلي مع الناس كم تمنيت أشوف أبوي ساجد لله كم تمنيت أشوف أبوي مطلق اللهية كم تمنيت أشوف أبوي إذا نادى منادي الفجر يصلي كم تمنيت أشوف أبوي نزل الدش ويكسره قدامي توبى لله عز وجل كم ناجيت ربي واشتكيت وبعد يومين بالتحديد تقول كان أمر الله مفعولا طلعت بعد صلاة الفجر وشفت أبوي طايح عند الدرج الأسفل أكلمه أقول له يبه يبه فيقول يا غادة سامحيني سامحيني يا غادة ترى آذيتك تقول حركته ما يتحرك أيقنت النبوي ان شل شل رباعي وكان الله عز وجل هو المنقذ لي تقول بكيت لأني ما أبيض الربوي حضنتها لصدري وقلت يا يبه أنت اللي سامحني فقال يا غادة حاربتك من أجل دينك وانتقم الله عز وجل مني فسابق نعم هذا الثبات يا أخوان ثبات حتى مات لما يثبت الإنسان من أجل الله عز وجل لا تلسوا فقد علم الذي لم تعلمه علم المدى فمشى إليه لم تطلقوه دعوه لا تلوه دعوه فقد علم الذي لم تعلموه قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير ولمزيد من التواصل يمكنكم زيارة موقعنا على الشبكة العنكبوتية